نَمَا مَنْ غُدْدُ دَامَ عَلَكَ قَبَا رَسُولَ رَبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِ الرَّاكِنَّ دَأَيْنَ نُتِّكِنَّ دَجِ دا لِغَافَتِي أَجْرَتِي آيَاتُ رَسُولَكَ تِبُوتَيْ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ يَدِينْ يَا رَسُولَتِيَا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلِسِنْكَنَتًا مِنْ خَيْرٍ خَيْرُ الرَّوَانْ غَارِي الرَّا وَنْتِزُنْ وَانْ حَلَالًا كَتَاهِ هذا أبا في <تصفيق> آنا واليتام والمساكين يقول لأبا نرى دعا في مسكينة وابن السبيل وارا ودوكرا ديموا مع اللين هركاثة يوكا يوكا يوكا يوكا يوكا يوكا يوكا وما تفعل من خير وان اسنهج التنوان خيري تهي اسنهج التنرى وانت اسنكنت تنسن ربم برتقل فإن الله به عليم رب يمكن نبيك قلت الرتبة فقلت ك كتبا عليكم القتال إن رتب درك أمت هيت نجر وهو كره لكم حال إن جب سيس حال إن جبتهن وعسى أن تكره شيئا وقادة وأن تكجب كيس وهو خير لكم حالوان نسن فيني اسن اسن غاري غاري تهن وان غري طبيعه سنتي نجب بتني وعسى ان تحبوا شيئا لوغدا وان توكجالتكم كسن وهو شر لكم حالوان سن فيني بداتات لغون تسوان سو غير والعودة التجوز لي الآن معي gy comen They'll самые of us Harga had the body because upon the earth We sell if it's peaceful 我们 א�ική Just the other 21 28 أجري أبوته إذن الرتي أرجع والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم جد ربي النبي كوان خيري إذني كبو وأنتم لا تعلمون إذن سهم بيتني ورب إذن أديه هو جد عن الدفاع يسألونك عن الشهر الحرام يا محمد سجافة جاء حرام إذا كانت سلول الراء قل جد يا محمد قتال فيه كبير للي جاهرما كيسته حالان ألفه تارا دليل ثا بددارا وسد عن سبيل الله كرى ربي الرنمذورجوت دينا كثا من انسان وكفر به ربي تكفرتوه وسد أمس روجوتوه مسجد الحرام إرّا وإخراج أهله منه أكبر عند الله ورأتش كيس سجر أتشي باسوتو إرّا ربّي بردت قدّالا لولا جي أهرامكيس سألولا نرّا مسجد الحرام نما يعسون ربّي تكفرون نما كرا ربّي عمّنوا لأفديموا جرال أبّتنيتين قفوئت تتهوتو إرّا قدّال ربّي بردتهم والفتنة أكبر من القتلى. فتنة يقال بدنة لول الرّ. فتنة ستة بعامتين شركية. والفتنة الشركية أكبر من القتل دو الرّ سن يقال يوكان لول الرّ لول مسجد الحرام يوكان جاهرامة كي تترول الرّ شركي ومن يكون ولا يزالون كفرة هنديما يقاتلونكم يسنيللو الرجاجم من تود حتى يردوكم عن دينكم دينك سنتراجع إذن دب سنتي وكن أكدين عن رأي الدب سني في جتة جرى كفره يسني ماللو إن استطاعوا يكدن دين تات وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ نَمْنِ أَمْنِهِ إِسَارَةً وَدُوَبَ جَرَقَ وهو كافرٌ هالرب تكفرين فأولئك حبطة أعمالهم جرساً هجين إساني جل كفته بده دلقان قارج أني إساني هجتة في الدنيا والآخرة دنيا في آخرات الله سواء من إدار ربٍ برق أم نجدها منه وما إن أصحاب النار ذوت سنورى بالذاتي هم فيها خالدون ابيدك هي سته عبدتهو لربكنا ابيدك هي ساهم بين نسان سنن ان الذين امنوا وربت امنوا والذين هاجروا والربدان وجاهدوا في سبيل الله وربك ربي كيسه الدوله يرجون رحمه الله جرسون رحمه ربي اساني خجيلا ربي رحمه اساني غودان والله غفور رَحِيمٌ رَبِّكِنْ أَرَى رَمَعَلَى رَحْمَةً لَيْسَانِهُ الله عَلَاجِ لَهُ درسين تيمة الرأس مقابلتي درسين تيمة الرأس السلام عليكم ورحمة الله